تعب عمر يما يا والله يوجلني يا يمه يمه يمه يما يما يا تعب عمري دافن تقترا شلهب الدنيا اللي راحلها شباب يما يما يما يما افرشيت مو عيب كل مغرب واكتب لك تعال يا بعدش يا بي يا جاسي مضايع لدلال مو حرام الشوف من يعمى بفراقك حلال مو حرام الشوف من يعمى بفراقك حلال الوادي ميتل ومو تجرحني والبقى راسك تذبحني شل بالدنيا وراحبني راحبني كل شي سكتي حتى ينتهي يا ابني يا ابني نحن ظاهري تال عمري يا ابني يا ابني ظهري رواليل ما مغرب كتاب شل شلهبي الدنيا لراحل شباب يوم ويوم ويوم Kedahitni Wadahitni Wadahitni Yuma Yuma Menarafitni Shaya beytni Yuma Yuma Ya ta'ab Zamari ldafint terah Shilha bi'ldiniya Leraahilha shabah Yuma هلا بجيتك يا يمه صارت ابني راح يا بكير ردك وبكي لك خاطر استراح يالدليل لولاك ومنغاك ما يبرم لطح يالدليل لولاك ومنغاك ما يبرم لطاح وليا جويل ما يخفى بدوري خليه يجي ويشوف شلوني فرقت عمن عيوني يا عيوني جرحي كبار عمري كصار ليلة ليلة المارد يتهيل عاتب يتهيل الليلة لحيالي أعطشي الجيتك والقيسرة شلها به الدنيا لراحلة شباب. Yum ya, yum ya, yum ya. Wadai etni, wadrab etni, yum ya. Mingefetni, shayabetni, yum ya. Ya tegal bumi, شالها بين دنيا وراحلها شباب يما يما يما يما يم قالوا ويشلون هيك بغيابه يا يما وبكي انا ويخيالي قلت لهم بفراق نحبه يا بعد بيتي الدافن انت وما ضل عندي بيتي يا بعد بيتي يدافنته وما ضل عند بي يا نعيب صوت العربي رايح وما منك جاي شيبت وينك مربي مربي سنين راحت من اللي طاح اندم ع دمعه تبكي ما يا حرق دمعه دمعه عيشتي انا بدع عمر شلها شله بهالدنيا اللي راحنها شباب يما يا يما يم والدعيتني وغربتني يم امي امي من عفيتني chia bit me yumma yumma ya taab omri enta finta ttara shinha bin dunya yumma yumma